بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكذاب في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجد إن عذاب ربك نواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسل الجمال السيراء فويل يوم جن المكذبين الذين في خاضهم يكون يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء هذه النار التي كنتم بها تكذبون لَسِحْرُونَ هذا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ يَصْنَعُهَا فَصْنَعُهُ أَمْ لَا تَصْبِرُونَ عَلَيْكُمْ نَارٌ عَلَيْكُمْ ۚ مَّاذَا كُنتُمْ تَأْمُرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۖ آمِنِينَ إِذَا أَتَاهُمْ رَبُّنَا وَقَامَتْ رُبُوعُ الْمَجْدِ ۚ كُلُّ بُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۚ متكين على صور المسحوبة مزوجين ومحورين والذين آمنوا التبعات زريتهم بإيمان أن حقنا زريتهم من عمل من شيء كل أمر مما كسره وأمدلناهم بفاكل ورحم ممن يشتغلون يتنازعون فيها كأسا لا لغوذي ولا تأسيم ويطوفا بمغلمان له كأنه الغلوم مكنون وأقبل معظمنا بعضين سألون قلنا كنا قبل في آلنا مشفقين فمن الله علينا وقال عذاب السموم إنا كنا من قبلنا دعوه إن من أنت مهمة رب المجنون أم يقولون قلت ربسوا فإنما كنت ربسين أم تأمروا أخي أحلاموا بهذا أم هم قوموا طاغون أم يقومون تقولوا من لا يؤمنون فأني أتوا بحديث النسلي إن كانوا صادقين أم خلقوا بالغارشين أم خالقون أم خلقوا السماوات أرضى بالله يكنون أم عندهم خزانوا ربك أم هم سيطرون أم لهم سلموا يستمعون فيه فليعلموا في سلطان المبيل أم له البات ونجمبانون أم تسألهم أجلهم فهم المورم يسقرون أم عندهم غير فهمكم أم يريدون كئدم فلذن كفرهم مكيدون أملاهم إذا غير الله سبحان الله ما ش يكون وإن جرى كسب من السماء ساق تن يكون صحب مركم فذارهم يحط يراك يوم الله فيهم ساحون يوم عنهم كئدم شام راهم وإن الذين ظلموا عذاب يعرفون واصبرنا حكم ربك رب فلنجمعنا الصبح تقوم من